نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه وبركاته طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وصلي على خاتم رسل الله أجمعين. محمد وعلى اجمعين نعم. صفحة 418. وثمانية شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحموا الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء وباسناده إلى الكتاب إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي مواظبين على العدل لا تعدلوا عنه يمينا ولا شمالا شهداء لله ليكون أداؤها ابتغاء وجه الله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين أي ولو عاد ضررها على نفسك أو عليهم أو تقول الإقرار شهادة على نفسه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسناد الشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى حشد أصنوه تفسير الجامع بن الجي يقول حشد أولى يقول ابتدأ بنفسه لأنه لا شيء على الإنسان يعز من نفسه ثم ذكر الوالدين لانهما اقرب أقرب إليه نشاته الاقربين فانهم فإنهم في التعصب وإذا كان الامر فيهم بالقسط طبعا المعبود بالقسط الله عالميا فالاجنبي أفرى بذلك مذكورة من وحيث الحاشية يقول أو, أو نقول يعني الشهادتين على الوالدين والأقربين أن يقول آه أشهد آه أن الفلان على والدي أو على أقربين كذا وأما الشهادة عن نفسه فهي لأنه في مع الشهادة والوجه الأول أن يشهد من يشهد من يتوقع ضرره متوقع ضرره من ظالم ذكر منهم. إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أي بالغني والفقير منكم فكلوا بالغني نعم بالغني والفقير منكم فكلوا فكيلوا أي فكيلوا أمرهما إليه فلا فلا تر فلا ترحهما نعم فلا ترحهما فقره فقره ولا ترهب غناه. فلا ترحم فقره أيوه. فلا ترحم فقره ولا ترهب غناه وضمير التثنية لما دل عليه المذكور ووجنس الغني والفقير لا لا يلي ولا لي. لوحد الله. نعم ممكن واحد الله يعني الضاء يكون صحيح الله الله الله الله الله الله الله الله الله لكن ثم الضمير لإرجاعه لا إلى المذكور وذكر منه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي, لا أي لأن تعدلوا عن حق وإن تلو أي تحرفوا الشهادة وتغيروها أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان مما تعملون خبيرا فيجازيكم عليه يا أيها الذين آمنوا خطام للمؤمنين كلهم أي لمؤمن أهل الكتاب حين قالوا يا, أيها يا, يا رسول الله آمننا بك وبملائكة اذكروا ما ذاك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه او خطاب لليهود والنصارى لما امر مؤمنا بالثبات والقسوه اذا امر بالرسوخ في الايمان فانه لا يثمر بالامر الا الراسخ وما علم منه وقال يا ايها الذين امنوا الايه ذكر من, من الوشي امنوا بالله ورسوله ثبتوا عليه او امنوا بمحمد كما انتم كما أعملت بموسى وعيسى والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل هو نزل وليس أنزل أنزل من والثاني أنزل الأول نزل والثاني أنزل راحة الآيات الله استخرنا العظيم أنزل من قبل يعني جنس الكتاب لا بكتاب دون كتاب ومن يكفر بالله وملائكته وكتبي ورسلي واليوم الآخر أي بشيء من ذلك فقد ضل ضلال بعيدا عن المقصد بحيث لا يكاد يعود على على سواء السبيل إن الذين آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها بعبادة العجل نعم في في البعث أو البعثة والنبوة كانوا مذبذبين ثم تخبع الباطل في قلوبهم. ويدل على من قلنا كانوا في به بشر نفسي أمراض في قوله ولا لهدية سهلة لا يوفتهم على سلوك سبيل الحق قدمين في الباطل فلا وإن من <تصفيق> ثم آمنوا بها بعد عود موسى إليهم. ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم استمروا عليه حتى ماتوا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم سبيلا طريقا إلى الهدى ولا فرج ولا مخرج فإن الكافر إذا أسلم يغفر الله كفر والسابق لكن من تقرر منه الإيمان والكفر ثم استمر على الكفر لا يغفر الله كفره اللاحق والسابق أو نزلت في قوم مرتدين آمن ثم ارتدوا مرارا لا في اليهود فقيل معناه من تكرر منه الإيمان الكفر فالكفر لا يغفر الله له الاستبعاد التوبة منه لأن قلوبهم طبعت على الباطل فلا يثبت على الحق وعن علي رضي الله عنه يقتل ولا يقبل توبته بشر المنافقين من بشر المنافقين من باب التهكم نعم عند من لا تكون كثرته الا من يرى يعني انه لا تكون بشرا الا في الصوره بان لهم عذابا أليما بانهم ايضا امنوا بالظاهر وكفروا بالباطن مرارا ثم استمروا بالاستمرار على النفاق الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون ان من دون المؤمنين مرفوع أو موصوب بالذنب. أيبتغون عندهم العزة والغلبة على المؤمنين أو يتعززون بموالاتهم. فإن العزة لله جميعا أي له القوة والغلبة لا لا, لا يعز لا يعز إلا من لا يعز إلا من لا يعز إلا طيب ما في الكلام مع إلا من أعزه. التابع التابع. نعم هناك. آه. بس. مفيش حاجة. وقد نزل عليكم في الكتاب في القرآن أي. في حاشة. آه نعم في حاشنة. نعم أنت جميعا ونصب جميع ونصب جميعا على الحال ذكرنا الوجس نعم نزل عليكم في الكتاب في القران اي انه اي في القران أن اي انه اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها حالان من ايات فلا تقعدوا معهم أي مع من يكفر ويستهزئ حتى يخوضوا في حديث غير الاستهزاء وهذا تذكار ما ما نزل عليهم أو ما نزل عليهم بمكة من قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية حتى يخوض يقول قال الضحاق ابن عماس دخل في الآية كل محدث بالدين وكل متدون اليوم قيامة نقله محي السنة وفي الفاتحين والآية بعموم الله دليل على اشتنام كل موقف يخوض فيه أهلو بما يفيد النقص والتنقص والاستزاء للأدلة الشرعية دي. كما يقال كثير, كثير من قسراء التقليد الذين استبدلوا آراء رجال كتاب السنة ولم يقف إديم سوى قال إمام وذابنا كذا أو قال أفلان الأبعاب كذا وإذا سنع من يستدلوا على سكرت هذه بآية قرآنية أو حديث نبوية سخروا منه ولم نقفوا إلى ما قاله رعاة قالوا به لالة وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخط شنيع وخالف مدهب إمامه الذي نزلوه من ذاته مع علم الشرائع بل بالبالر وجعله رأيه مقدر عدم الله وسنة رسوله فلن فلن فإن الله وإن إليه راجعون لها حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم في الكفر إن رضيتم بذلك أو في الإثم فإنكم قادرون على العراض والإنكار وقيل هي هذا بقوله هو الذين يتقون من شيء من شيء جهنم الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا كما اجتمعوا على الاستهزاء ومن الذين الى بكم ينتظرون وقوع الى وقوع ومن تظهر الى وقوع أمر بكم ينتظرون وقوع أمر بكم بدل من الذين أو مبتدا وخبر فإن كان لكم الله قالوا ألم نكم معكم ففي الدين والنصرة فأسهموا, فاسهموا لنا من الغنيمة وإن كان الكاثرين نصيب من الضفري فإن الحرب تجعلوا قالوا للكافرين الم نستحفذ عليكم ألم نغلب ألم نغلبكم ونتمكن منكم من قتلكم او أسركم فما فعلنا شيء من ذلك ولم نعكم ولم نعكم من المؤمنين بان ثبطناهم عنكم بتخييلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم متوانين في مظاهرتهم أو معناه نصرفكم عن الدخول في جملتهم في جملتهم فإن فإن المنافقين حذروا الكافرين ومنعوا الإسلام فالله الله يحكم بينهم في القيامة بما يعلم منكم من البواطن ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا حجة في الآخرة أو ظهور أو استيلاء كليا في الدنيا ثم جاءت الآيات إن إن المنافقين يخادعون الله بزعمهم الباطل كما يحلفون من قبل بأنهم كانوا على الاستقامة وهو خادعهم يجازيهم على خداعهم أو يعاملهم معامله المخاد المخادع في الدنيا بإم واستدراجهم في طغيانهم وفي الاخره بأنهم يعطون نورا يوم القيامة فإذا مضوا قليلا يطفأ نورهم نعم ولا أدري من أنا جاء لوم هذا التفسير، فإن نسله لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا متفقدين كالمكر يراؤن الناس ليحسب ليحسبوهم مؤمنين لا لخلص مطاعة أمور الله صفة صفة كسالا أو مستأنفة. ولا يذكرون الله إلا قليلا لانهم يفعلونه رياءا ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيرا وقيل لأن, لأن, ذكرهم أو ذكرهم لأن ذكرهم باللسان فقط ما هذا ذكرهم باللسان فقط وقيل المراد من الذكر الصلاة أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهديد إلا على ندره نعم اصح الكشاف وكلا نرى كثيرا من المتظاهرين بالاضطهاد الاسلام لو صحبته الايام والليالي لم تسع انه لم تسع الى دره لكن حديث الدنيا استغرق لا من التفسير بين بين ذلك مترددين متحيرين بين الكفر واليمان. آل من واو الجمع أي يرونهم غير, غير ذاكرين إلا قد مذذببين نعم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا منضمين إلى المؤمنين ولا الكافرين ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشتكين مصرحين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الصواب يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن مصاحبتهم ومصدقتهم وإصرار, وإصرار المودة إليهم صنيع المنافقين فلا تكونوا مثلهم أتورئنا اتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطان مبينا حجة بينه في عقابكم بموال بموال بموالاتكم بموالاتكم إياكم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ممكن موالاتكم إياهم أو لا آه آه نعم إياهم نعم صحيح الله عليكم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هو الطبقة التي في قعر جهنم او. توابيت من حديد مقفله في النار أو بيوت مقفله عليهم توقد من تحتهم وفوقهم الله أكبر. ولن تجد لهم نصيرا يخرجهم منها إلا الذين تابوا عن النفاق وأصلحوا العمل واعتصموا, بالله واعتصموا وثقوا به والتجوا إليه وأخلصوا دينهم من شوائب الرياء فلا يعملون إلا لله نعم بيه ما يناقض, ما يناقض من فاولئك مع المؤمنين في زمرتهم يوم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فيشاركونهم فيه ما نفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أَيُدْفَعُ بِهِ أيدفع به ضرا أو يستجلب به نفعا وهو, وهو الغني المتعالي لا كالملوك فمن أخرج نفسه عن خصاسته البعثة للمذلة فلا تهان ولا تخذن حيل تقديم الشكر لأن الناظر بأدنى نظر في النعم يعرف أو يعرف أن لها منعما فيشكر وإن لم يعرفه زيادة معرفة ثم يفضي به إلى زيادة النظر في معرفته والتصديق به قدر ما يجب على العبد فالشكر المبهم أصل, أصل التكليف من إيمان وغيره وكان الله, شاكرا وكان الله شاكرا يرضى بالقليل عليما بظاهركم وباطنكم لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم إلا من جهر من, من ظلم بالدعاء على الظالم وقيل, وقيل هو من يشتمك فتشتمه بمثله فالبادئ, فالبادئ ظالم ولصح أنها نسلت في من ضاف احدا فلم يؤدي حقه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس فرخص الله شكايته ولم الشكر فثبت أن من لم, أن أن من لم يشكر يبين جواز أو فقال يحب الله وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عديما بفعل الظالم ان تبدو خيرا عمل برا أو تخفوه أو تعفو عن سوء يأتيكم يأتيكم من أخيكم فإن الله كان عفواً لمن عفا قدير عن انتقامه وإشارة الى حث المنظم عن العف وإن له الشكاية إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرق بين الله ورسله, ورسله بأن يؤمنوا به ويكفروا برسله ويقولون أن نؤمن ببعض, ببعض الأنبياء ونكفر ببعض أي, بعض أي بعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي الإيمان والكفر سبيلا وسطا ولا وسطا بين الكفر والإيمان هم اليهود والنصارى أولئك هم الكافرون الكاملون في الكفر ما نقص ذلك الإيمان من كفرهم شيئا حقا ما صر لغيره وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم في الإيمان به نعم إذن ذلك التفضيل فقد تعالى كالرسو فضلنا بعض على بعض فقد ولا سوف ولا يكشفوا تيم وجورهم كان الله غفور رحيم عليهم بتضعيف حسناتهم ثم جاءت الايات يسالوك يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم أن تنزل, أن تنزل عليهم كتاب من السماء قالت اليهود إن, إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة أو صحفة مكتوبة بخط سماوي فقد سألوا موسى أكبر من ذلك استعظمت أي استعظمت ما سألوك فقد سألوا موسى أعظم من ذلك وهذا السؤال وقع من أبائهم لكنهم تابعون لهديهم لهديهم وقوم وقوم مثل, وقوم مثل ذلك لا, لا يستغرب عنهم فقالوا ارنا الله جهره اي ارنا الله نراه عيانا قيل معناه قالوا جهره لا سرا وخفيه او خفيه وخفيه فاخذتهم الصاعقه نار من السماء بظلمهم أي بسبب ظلمهم وهو تعنّتهم بالسؤال وطلبوا ما يستحيل في تلك الحال لهم. نعم. بذلك ومن استدل بهذه على من الفتح. ثم خذ العجل إلهًا من بعد ما جاءتهم البينات معجزات. معجزات موسى عليه السلام الله وحده فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم بالكلية وقبلنا توبتهم واتينا موسى سلطانا مبينا يعني هم يعني هم ان ان بالغوا في العناد معه لكن نصرنا نصرناه وعفونا عن قومه فباشاره ببشارة المصطفى عليه الصلاه والسلام ورفعنا فوقهم الطور عند امتناعهم قبول شريعه التوراه بميث نعم اسم الجبل الذي كلم الله عليه وسلم السلام واخيرا بس انا موسى جاءهم بالارواح البراءه ومفيش اثار اثار عليهم عادوا وقبولها فامر جبريل فبقام الطور او فامر فلد من اصله من اصله ورفعه فضلله فابقى له فانقلتم الا عليكم حتى قبلوا ليقالوا انه, إنه الجاء يوم جمع تكليف انا اقول كما بي هذه الله سبحانه اختار وقت الإيمان آمنوا. كما في الكمالين جمالي قال ابن عطية أكرهينه وكله عاقد يعرف أنه لا سبب من سبب أكرهه أكبر من هذا وشتمه ما نقول أكرهه مع الإيمان فأمنه أكرهين ورفع عنه العذاب ورفع عنه العذاب بعد الإيمان هو نظير ما في الشغلة من رفع السيف عندما تكلم عن الإسلام والسلف والسلطة قد هزه وحمله على رأسه وكتب السعادة صلى الله عليه وسلم قال من قاتل ما أتكلم فيه لم يعتذر عن تصليه تفية ألم يكن عن قصد صاحبه أنت قد فشتع قلبه وقال لم عمر أن اقرا قلوب الناس الا الاطفال ودارسه اجبارا على الإسلام في الجافه ما سلب بالاختيار بل كان اقراها وهو جائز وليس بختارته المحاربه مع الكفار اما قولنا افراط الديه بقوله افعلوا اقراوا الناس الى حق ذلك باقتال ثم نسخه ذكر في كتابه في الفتح قال بميثاقين بسبب ميثاق يقبلوا وقلنا بلسان نبيهم لا لهم ادخلوا الباب سجدا متواضعين منحنين وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تظلموا في استياد السمك فيه وأخذنا منهم ميثاقا غليطا على ذلك فبما نقضهم ما مزيدا للتأكيد ميثاقهم فعلنا بما فعلنا وكفرهم بآيات الله المعجزات الباهرة وقتلهم الأنبياء بغير حق بعناد وتشهي, وتشهي, وتشهي, وتشهي نفس وقولهم قلوبنا غلف في غطاء في غطاء لا نسمع ما تقول أو أو للعلم ولا نحتاج شيء آخر بل طبع الله عليها بكفرهم على الأول معناه نعم صدق فيما ادعوا من عدم السمع لكن بختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم وعلى الثاني عكس قولهم عكس قولهم ما دعوه من أن قلوبهم أو للعلم فلا يؤمنون إلا قليلا إلا إيمان قليل لا ينفعهم أو إلا قليلا منهم وبكفرهم بعيسى وقولهم على مريم بهتان عظيمة نسبتها إلى الزنا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أي من يزعم أن رسول الله أو سموه رسول الاستهزان فالذنب بسرعة جرأتهم على الله تعالى وتبجحهم بقتله أو تبجحهم بقبله بعدما أظهر المعجزات وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم أي لكن وقع لهم التشبيه فتت لا قرأنا. أو أو عيسى والمقتول فقتلوا شابا من صاري حسبوه عيسى أو شبها لهم أو شبها لهم من قتلوه لأن ألقى الله على رجل من هوده شبهه شبهه شبهه فقتل نعم. قام بضرب حتى بس ناقص من وجه تمع ولقتله فأخبره الله بأن يرفعه يرفعه للسماء فماي الأنصار أيكم يرضى أن يلقى عليه شبيه فيبطل فيكون معايا في الجنة قاشبه منهم أنا فألق الله عليه شبهه فقتل وصلب على هذا معناه لكن وقع له التشبه هو بين عيسى والمقتول فرواة أن المقتول منافق كذل يهود على عيسى دل اليهود على عيسى على شابه عيسى على المناسبة بعدما أوفى عيسى فقتلوه أي شبه عليه إن قتلنا وله وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى فإنهم لما قتلوا ذلك الرجل قال بعضهم عيسى وقال بعضهم ليس بعيسى وجه وجه عيسى والبدن بدن غيره. وقال بعضهم كذاب قتلناه وقال بعضهم ابن الله رفع إلى السماء لفي شك منه تردد من قتله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن لكنهم يتبعون الظن وما قتلوه يقينا يقينا يقين تأكيد لما قتلوه نحو ما قتلوه حقا أي, أي حق انتفاء قتله حقا قيل ما قتلوهم متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين بل رفعه الله إليه فإن السماء محل ظهور سلطانه نعم في قال الله زي في السماء ومعبوره وكان الله عزيزا لا يقلب إرادته حكيما فيما دبر وإن من أهل الكتاب أي أحد منهم أهل الكتاب أحد منهم إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى بعين نزول عند قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية او قبل موت الكتابي اذا وقع في الباس حين لا ينفع ايمانه نعم قربها قربها قبل السنه قربها قرب قبل كما ورد في حديث ابو بخاري كما يعني لا يسود نعم مش عارف ايه نعم كما لعله طيب إن شاء الله ننظر ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة يشهد عليهم أنه قد بلغ الرسالة وقرأ نفسه بالعبودية قيل يشهد عيل يهودي بالتكذيب عن بعنهم دعو دعوه ابن ابن الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أي مستمرت تحريم تحريمها إلا بظلم عظيم منهم مستمر التحريمها إلا بظلم عظيم منهم وعند الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية وبصدم عن سبيل أنا وحدي وأماجو تحريم ما عليهم كيف كان ومتى كان وعلى الثاني من حبرمه ااا آآ طلبت في شأن انتهى إليه فطرقته تهي عليه فطرته قائل الخازن وقد أنفق الواحد في ما قال إن هذه الآية في بعض الأشكال انتهى. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدا كثيرا او ناسا كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة وأكلهم اموال الناس بالباطل بالرشوة وغيرها وأعتدنا للكافرين منهم دون من آمن وتاب عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله من السلام وصحابه والمؤمنون من الكبير والمؤمنون منهم وقيل أي الصحابة يؤمنون خبر خبر مبتدأ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة نصب على المدحي أو نصب على المدحي وهو شائع في كلام الفصحاء وقيل مخفوض عطف مخفوض عطف على ما أنزل آه مخفوض عطف على ما أنزله أي آمن بإقامة الصلاة أي بوجوبه والمراد بالمقيمين الأنبياء والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر قدم الإيمان بالقرآن والكتب لأن لأنه المقصود من الآية أولئك سنؤتيهم اجرا عظيما الكتاب بالله لكن نقف هنا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم شيخنا محمد سليمان وكذلك نشكر اخونا بعد الله في التنسيق والنقل وكذلك نشكر شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في الفرصه للقراءة بارك الله فيكم نقف هنا ونستديزكم بما قرأناه في هذا المجلس خاصه وعامه بارك الله فيكم شيخنا حسين الله يليكم قبلنا وشرفنا وبإذن الله ننتقم غدا إلى ذلك الحين نستدعيكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخنا تفضلوا. هكذا نستأذنكم لإنهاء المجلس بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته